بالعترة وصل المختار بالعتر وص راح النبي راح النبي شفت بمن عمك بالعترة با للشاعر الشيخ سعيد السافر ميثي اين كلر مرحوم يا بشر انكر مرحوم مديع بشر منير اين كور وينصيت خلي الماسا داير اللي يلمس دير أكيد وصي الناس عن أهل بيتا عن أهل لا ريدنا نسأل أريد ننس ألعى السبب نكرع ولياش ليلات ميني تايا رادي الهوم الخير النبي رادي الهوم ما ين راح راجا اذيت ون راجا ليه الحاج للهادي بغي الاشرار, للهادي بغضي الأشرار معروفه زي ناساب راح النبي راح النبي شوف ايش الله بالعطره وصل المختار بالع العتره بالعتره والسال مختار ما شاء الله هلا هلا بك راح النبي راح النبي شوف ايش صار العيسى بالبيابه اي حجه توي حجة ويدا حي المصطفى والتبلي عني الولاي مصدر شبب هذا الحق مصدر شبب هذا الحقد للتكفير كانت بداية كانت كانت ما شاء الله من رفع ايدي المرتض يا علي من رفع جاوه جاهي الباب سيدي البرايه والحاشد بين والباغض والهالي عام ننطي الواصي حامي الجار ردي الواصي حامي الجار صارت الأم مذيابة راح النبي راح النبي بلعتنا بعد غيابة ما شاء الله شباب شباب بالعشر وصل مختار بالعشر وصل مختار كانت يستنوا الصحابه راح النبي راحين فدوه فدوه في الصلاه دلعت ابا يا ابا حي حجات ويده حي المستافا والتابلي عني يا ويل سبب هذا الحقد مسدار سبب LITTA KFIR ÇANET BIDAAYEE ÇANET BIDAAYEE MEN RUFAĞ EYI MURTAZA MEN RUFAĞ ذاب دحل باب سيد البايراي والحاشد بينا والبغض والحاشد بينا والبغض والهاليام شنو ننطي لا حياه ان انتي ضاحه وجهي الواسع حيي المجار وجهي الواسع حيي المجاوا راح النبي راح النبي شوف الصار وصل مختار بالعتر وصل مختار شانت تسرق راح النبي راح امى خلف الباب كسره ظلي ولونت الزهره كسره كسره ظلي بضعت مرحمت بيلحز ليالي يجري ده me ijredeme chesahatil vali ali ya chesahatil vali صا بالغضب لما انسمع ها بالما يحسين وكشري الظليل بالما يحسين وكشري الظليل تشوف في جاعها دمعتهم مي الأطهر لن دمعتهم مي الأطهر فوق الوجن ستشاب راح النبي راح ال... صيح صيح نشبي بعد غياب بالعطرة بالعترى وصل مختار بالعترى وصل <تصفيق> راح النبي راح النبي <تصفيق> فدوة فدوة <تصفيق> اجرك على الحجة بالعترى باع <تصفيق> ايه سنعو علي عتر الظلم سنعو علي عتر الظلم يوم البي ظلم ويزه ظلم ويزه ما بي ينسى مو حب ما بين سما ومحب ديت والما خلصاوي العيتراي وهذا عليل عاد تقي زعال الحاج تاخي بس ما را هدمه هدمه عقب نفسي لا اشرح ابي نفسي يا يشرى ريك كل زمن موجودين للحيقد زمريه كفر قوي الجبار كفر قوي الجبار نوري كتابي راح النبي راح النبي مشوف الصار يا ربي وصل مختار عمي راح النبي راحي النبي شوف الساق بالعترى باقير يا رب العلم إني سنى وعلى خادم, خادم لخدام الحسين آمرني سنى وعلى atra al zulm ya mu ما ديته والمذبوح خلصاوين عتريه وهذا يا علي الهادي التقي هذا عالي يا علي الهادي الدماغ قبل الدماغ أجرك علي إن شاء الله نفسي الأشرى ريبكي الزمن نفسي الأشرى ريبكي الزمن موجودين للحقيد زمرا كفر ويبديني الجبار يا الله كفر ويبديني الجبار حريبا ونوري كتاب راح النبي شوفيش ساعة بالعترى بعد غياف بالعترى وصل مختار بالعترى وصل مختار كانت تشتر <تصفيق> راح النبي قامره صولت فاجعه قامره صولت فاجعه كل ما ضمو شر للثار كل صلب حي بي هيصيح صوت المناجي صوت المنى يا انت يصيح حي المنتظر يا يصيح انت يا يا مظلوم يا مظلوم منو منو يا علي الهادي يا عالي يا عاطي هدي يا ما قبل رايك ndi mao qabraki wa sseba jaddi k chan bilfadil badi bilfadil badi وكتراعي الثار ينهض يصيف في حسابه راح النبي راح النبي وفي الصار بالعترة بعد غياه بالعترة وصل مختار بالعترة هلأ هلأ Allah'ana yet Dakishanet Isim Nabi Rachin bin Rao stop faysої R hydwal قوليت هون ايفرنيسينج يا ما نقدر يا اليوم الحشر الحاشر ما نقدر يا يوم ننساش صار وين بالغاضري بن جدك يحسني ابلع جفن ثالث يوم جست ريميا جست ريميا وبعد وعميتك زينب علىزل عميتك جه نبعاله بعد شبحت لأخو هالأنظار شبحت لأخو هالأنظار تشلي به تشوفي ثياب راح النبي راح النبي شوفي الصار بالعتر بالعتره بالعتره بعد بالعترة وصل المختار بالعترة وصل المختار كانت تسم راح النبي